ويتم نعمته عليك وعلى آلي عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم 111. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 112. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اقرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قال قائل منهم لا تقتلو يوسف وألقوه في غيابة الجب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 قال إن لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أي يأكله الذئب وأن عنه غافلون قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذئب ونحن عصبه إن إذا اللخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا 117. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 118. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا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 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتغاه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا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 وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا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 إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وَأَعْتَدَتْ لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه 114. أكبرنه وقطعن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذالكم الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما ولا يكون من الصاغين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عن كيدهم أصب إليهم وأكون من الجاهلي. 114. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم 115. ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما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 يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكما ان الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكم إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق 115. أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِينِي بِأَخٍ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَنِيلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 111. لعلهم يرجعون 112. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل 113. فأرسل معنا أخانا له لحافظون.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 هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لم أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَلَّ مُؤَذِّلٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَمَّ اللهِ لَقَد علمتم مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 110. بأوعيته بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَمْرَاهُ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَباً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا 113. وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون 114. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إن إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا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 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تم الله لقد اللَّهُ الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 117. وهو أرحم الراحمين 118. اذهبوا هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا 119. واتوني بأهلكم أجمعين 110. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن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 قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله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 أَتَّى إِذَا سَتَيَّأَ سَرُوْسُ لَوْ أَظْنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصْصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْبَابِ